من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم اذا هم يجارون لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يتبعوا القول ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون ام يقولون به جنه بل جاءهم بالحق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 وكشفنا ما بهم من ضر للجوا, للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا, فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا شديد إذا هم فيه مدرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأخئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف قالوا مثل ما قال الأولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا بعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا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 وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتالا عما يشركون قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين